إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قبثيه في التابوت فقبثيه في اليم فليلقه اليم بالشاح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة من وَلِتَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اذْهَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّ لَكُمْ عَلَى مَنْ يَسْقُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّك تَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّك كَيْ تَقَرَّ عينها ولا تحزن.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 لَن نَخَافَ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَظْلِمَ قَالَ لَنَا تَخَفَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من استبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى